فَاهْجُرُوا الْمُنَافِقِينَ فِي الْمَنَازِلِ وَاضْرِبُوهُمْ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبِغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ حَادَّوكُمْ فَلَا تَكُونُوا عَلَيْهِمْ كَأَنَّهُمْ يُحَادُّونَكُمْ وَلَوْ كَانُوا يَسْتَغِيثُونَكُمْ لَغَايَرُوا عَنْكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُهُمْ إِلَى طَغْوَاهُمْ لَأَضَلُّوا عَنْ سَبِيلِهِمْ مَثَانِيَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ كَانُوا يَقُولُونَ إِن حي وفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله على لا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل قربى واليتاما والمسكين والجار القربى والجار الجنب والجار الجرب والصاحب بالجنب